أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليم حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا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 يا أيها الذين آمنوا ذكرون نعمت الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريح وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ جارت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك بتلية المؤمنون وزلزلزلزال شديدة وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ فَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مقام لَكُمْ مُقَامٌ لَّفَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إلا فرارا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 يا ايها النبي قل لازواجك ان كن كن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن أجر عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك حد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى واقمن الصلاة واتين الزكاة واطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا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 والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعئيهم في أزواج أدعئيهم إذا قضوا منهن وترى وكان أمر الله مفعولا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 مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها،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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين له ولكن إذا دعيتم ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأمسين لحديث إن ذلكم كان يؤذ النبي فيستحي منكم الله لا يستحي من الحق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 لا جناح عليهم في آباءهن ولا أبناءهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء خواتهن ولا, ولا نساءهن ولا ما ملكت إيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي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 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنن عليهن نم جلابي بهن ذلك أدنى أي عرفنا فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم لئلا ميانته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجبرونك فيها